انت سمعتني وانا بغني اه طب كنت تسيبني وانا يعني اتعكن عليا اصل وانا بدخل على حساب ميرفت ممرضه بابا لقيت في الفريندز عندها حد مش غريب عليا حد مين يا واد بصي كده ايه ده مين ده مش ده الراجل اللي بيجي عند ماما عشان تعالجه وريني كده يا واد كبر الصوره كبر طب ما تلبسي نظارتك احسن يا واد هو انت سحبوك من لسانك وما بيولدوا امك ركزي بس بدل الكلمتين انت مش حافظه غيرهم دول هات هات يا قليل هات. يا هو ايه جاب الشلام المغربي <تصفيق> ايه اللي جاب القلع جنب النيل يا سعيدة سعيدة يعني حضرتك مش مبسوط مع الحجة مفيش جديد يا أستاذة ملل واللي نباد فيه نقوم فيه ومتجوزين بالك وقد ايه أربعين سنة يا سعيدة سعيدة نعم يا ماما أعيزك حالة ممكن لما خلصت الجلسة تعالي بس وبيخلطيها بعدين يا زين ما خلفت يا حجة بتكلم مين حضرتك حضرتك أنا الدكتورة أنصاف مش حجة يا خويا برضو يا زين ما خلفت الأستاذة سعيدة سعيدة تبقى مرات ابنية آه تعال يا ماما عن إذنك يا حجة مين البالة ده؟ ده كلاينت يا ماما هو ده الراجل اللي كلمت بالليل وقفلت السكة في وشه آه هو وإيه اللي جابه؟ دي قصة طويلة هبقى أحكي لك عليها بعدين قولي لي بقى إيه الحاجة المهمة اللي عايزاني فيها بصي بصي بصي تعرف الوش ده؟ آه ده كلاين برضو فاروق جوست هني اللي قال إنه شايف يوس سهران والحاجات اللي قالك عليها دي مش كده أيو مالو بقا يعني عارفة صاحب مين؟ مين؟ بوصي على حساب الفيسبوك ده يا نهاري سود أيوة يا نهاري سود ميرفت ميرفت؟ كميني بقى جلستك مع الراجل اللي برا عشان نقلع في ايه من أولها اوكي صوار ييجي علي اليوم وما أقدرش أدخل مدرستي وهتسكت؟ لا طبعا ده أنا هجيب عليها واطيها هتعمل إي يعني؟ يعني وغدك مكان هادي ورومانسي عشان أحب فيك شوية تخرجيني بر المود وتكلميني في مشاكل وده من إمتى بقى الرومانسية دي؟ طول عمرها موجودة بس إنت بتقفليني خلاص انسى موضوع الجواز ده خالص وخلينا في المصلحة صلحة؟ آه مصلحة مش بتقول ننسى وكل واحد فينا بقى يشوف مصلحته ده أنت جاية ناوية بقى من الآخر يا مخيمر أنا معايا حاجات توديك ورا الشمس هتدفع هتفضل قصاد الشمس مش وراها وهتدفى بها كمان هتعمل لي فيها تعلب وزاكي وفاكر انك هتميل دماغي إنت حر يعني عايز إيه من الآخر يا حد الشارع مديني الحقف أربعة صح؟ بس بشروط من ناحية القدرة ديكي جيت وشفت بنفسك الوكالة والمحل اللي عندي بدل الواحد منه عشرين ومن ناحية الصحة الحمد لله لسه عامل فحوصات كاملة وشاب ولا ابن العشرين ما شاء الله بس فيه أهم شرط في أنك تتجوز على الحجة اللي قضيت 40 سنة وبدأت معاك وانت مش لاقي تاكل واستحملت الفقر والعوزة زي كل الناس العصمية اللي زيك أيوة عايزة تقولي إيه حضرتك وإيه هو بقى أهم شرط ده العدل يا حج ومين قالك أني مش هعدل يعني لما تروح تتجوز بنت صغيرة وحلوة هتبقى عندك زي أم العيال اللي عندها سكر وضغط وخلفت وتعبت وربت حكمة ربنا بقى لا لا لا سبحان الله ما تدخلش ربنا في اللي انت عاوزه مش فاهم خلينا بقى في جلسة تانية نتكلم بشكل أكتر وأعمق وهو كذلك لو اني الأعدم عاكم اتشبعش منها نص مليون؟ هنهر اسود انت تعرفت عديهم أصلا؟ ما لكش فيه هبقى اشتري مكانة عد وإيه بقى اللي ماسكه علي يا خلينا المبلغ ده كله؟ حاجات ما تخطر لكش على بال ولا حتى في أحلامك <تصفيق> يا جامد التاريق زي ما أنت عايز بكرة تندم يا مخيمر الله تنملة لعلها سنان طول عمرها موجودة أنت بس اللي ما كنتش شايفها دلوقتي جي قوانها عشان تعضك طب مش ترمي بيادك؟ يعني إيه؟ تفرجيني حاجة من اللي ماسكه عليها الأول؟ موافق عسر يعني معقوله يكون فاروق ده بيلعب مع ميرفت عليا وعلى يسري باين كده وهو هيستفيد ايه يملك ايه يسري عشان يلعبوا عليه والله انا نفسي مش عارفه يكونش الواد يسري بيكسب ومحوش من وراه لا لا لا لا يا ماما مستحيل يسري غلبان امال ايه التكسير يعني مش جايز ما فيش حاجه والصداقه اللي بينهم على الفيسبوك دي صداقه عاديه زي اي اتنين والله جايز ويطلع كل اللي احنا عاملينه ده في المهن دي هو مفيش غيره اللي يجيب لنا التايحة ويفضل ورشات اللي بينهم لغاية ما نجيب آخرهم مين يا غدي؟ ابني تايمور طبعا لأ لأ لا والمرة دي بقى انت للحزبي أنا استويه الدفع كنت عايزة ناسبتلك ازاي بقى يا ست النحنين مش كلام ولا الملاليم انت عارف وانا عارفة والله ما عارف حاجة اي علاقة بين اتنين بيحبوا بعض وما يقدروش يستغنوا عن بعض زينا كده بتنتهي بايه؟ وعي تكوني تقصدي الجواز؟ هو في غيره؟ يانهر اسود ما انت عارفة يا مرفة ان انا متجوز اتجوز تاني عادي يعني الشرق محلل لك اربعة على سعيدة امال عليا؟ اه على سعيدة بتعملك ايه دي ان شاء الله عشان ما تتجوزش عليه مش فكرة بتعملي ايه وما بتعمليش ايه بس عمر الفكرة دي ما خطرت على بالي عشان ما لقيتش اللي تحبه ايه؟ بتحبني ولا ما بتحبنيش بحبك طبعا طب مات يلا نتجاوز بها يا عم وقل لي سعيدة ايه بس؟ وانت ايه اللي يخليك تقولها اصلا هنتجاوز عرفي وشقتي موجودة ولا من شاف ولا من ديري عرفي هتفضل غابي طول عمرك ليه بس كده؟ خابل انك خلتها تمسك عليك حاجات مش عارفين هي ايه وهتودينا الفين وغبي عشان لما قالت لك كده كان لازم تنيمها وتسحبها بهدوء لغاية ما تعرف عندها ايه مش تتغني معاها وتسيبها وتمشي زي العيال سيبك منها دي بتهوش مش بقولك غبي يعني ايه سبني منها استنى لما تلبسك الكلبشات وبعدين تقول تعيق ايه تلبسني دي هو انا هبقى الوحدي طبعا ولو سرتي جد في الموضوع انت عارف اخرتها ما تهدى كده يا مولانا وبلاش الطريقة دي ما انت لو بتتصرف صح ما كانتش واحده زي دي تركبك وتدلل رجليها انا هجيب اخرها ازاي يا مصاريف العيال في المدرسه بعتوا عليها كذا مره وهددونا لو ما دفعناش الاسبوع ده هيرفضوهم بيقول لك يرفضوهم انت خلاص البرشام لحس مخك؟ لعت فارق معاك عيالك ولا مستقبلهم؟ مستقبل يا مستقبل أنت مش متخرجة من الجامعة اللي بتقبقى ضيف في شهر أنا بكسبه في يوم كنت بتكسبه في يوم لكن دلوقتي كل يوم تجيني إيد ورا وإيد قدامي تيب تعايلين يا ولية؟ اسمي تهاني ولية دي تقولها في الورشة اللي بقت خرابة أنا حر سيب إيدي يا بلطاجي طب مدام بلطاجي بقى نخليها بلطاجة ببلطاجة أيه حرام عليك يا بابا حرمت عليك عشيتكم خش هات جوه من نكله من نك لله يا شيخ منك لله وادي البيت باللي فيه جاد كل هم وبعدين لما اسقط واجيب نمر وحشه كلكم تزعقوا لي يقعد يقول لي خدني قدوه والكلام القديم ده ولا يا تيمور ما تسوقش فيها يا حبيبتي يا ماما اللي طالبينه ده محتاج فراغ فاهمه يعني ايه يعني لا ولا يا اخويا اسمن لا على اساس انك انت من اوائل الطلبه ولا من اوامك من على الدروس بالعافية. ده أنت برطة ما فيش أخيب بينك طيما تقوليها بنشرة الأخبار أحسن يا تيتا طيما خلاص مدام خايب شوفه حد خيري وعشان خطر ماما هل نغة ما دي اللي بتخوفني يا ماما ده انا ماما يا تيمو أنا ماما يا تيمور الحنان والحب خلاص خلاص هعمل لك ديسكاونت عشان بس أنت ست الحبايب شوف الوقت وانا حاجب لك منين بس يا روء جربت ده احنا خربينه سوا ما انت كمان مقلبني اول بول مش عشان الخطة تمشي ولا يعني التفكير الجامع ده بيجي من دماغ مش عاملة دماغ هيعمله ايه يعني عيالك بالتعليم يا خي مرفت نعم خلاصي بدل ما خلص عليك تسمع كلامي وما تنفسش غيره وياك تتصرف من غير ما تقولي اتفضل يا مولانا تعمل شركة وانت ما تدخلش فيها وما لدخل مين حد من عندنا مع ندرة ندرة. ومش حعيد الكلام تاني زي ما هي مسكك من زورك لازم تمسكها من زورك